بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن و السلوى. كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.